the the تيهي لالي ويا قلبنا شفنا رملها والصحاح صباح وطنا نسير بمجديه لالي الى ويا صباح الخير يا قماما إليك الشمس تهدي القبلة الأولى إليك الشمس تهدي القبلة الأولى وأنت الخير يا من في كتاب الله فكرك آية تتلى وأنت الخير يا بلدي يا بلدي ترابك ترابك ترابك طهر من صلى وماءك من دم أغلى وحبك هدي من حماك الخالق المولى حماك الخالق المولى صباح يا وطنه يسير بمجده العالي إلى الأعلى ويا أرض من رملها والسف ها والشوق اه انا صباح الخير يا وطن يسير من الشت إلى العلى ويا ارض العشق نار لها وهسه حوش اه على من فيك الأخ برسكبت عواطف عطرة وفوق جبينك الأسمر رأيت المشج والفخر وفيك بحبنا الأكبر أذوب بلوعة حرة وفيك بحبنا الأكبر أذوب بلوعة حرة. ترابك طهر من صلى وماءك من دمي أولى وحبك هدي من ضل حماك الخالق المولى حماك الخالق المولى صباح الخير يا وطنان يسير بمجده العالي إلى الأعلى ويا أرض العشق ناراً لها والسفر والشطان والسهلان صباح الخير يا وطن يسير بمشده العالي إلى الأعلى ويا من تنعشق نارا رب لها والسفحى والشطان والسهلان أحن إليك أنداء خيوط الفجر مرشفها وألحان معنا أوتار هذا القلب أعزفها ولو عاشق في عجزه يحتار واصفها ولواعك عاشق في عجزه يحتار واصفها ترابك تهر من صلى وماءك من دم أغلى ترابك تهر من صلى وماءك من دم أغلى وحبك هب من ظلى حماك الخات والمولى صباح الخير يا وطنا يسير بمجد إلى العلى ويا ارضا عاشقنا رملها والسف حول الشطآن والسهل صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى العلى ويا ارضا عاشقنا رملها والسف حاش الشطآن والسهل صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير